والذى فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمن نُعَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ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 قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء ناهر قال للملأ حوله إن ان هذا ساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بصح فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه ودعث المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم فجُمِعَتِ الشَّحْرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أنْتُم مُجْتَنِعُونَ لَعَلَّنَا نَسْتَبِئُ الشَّحْرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ